「たばっかすむ」「べき」「ذي الجلال و ل واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذلت لربها وحقت تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرام 「ただいまいち」 تبارك اسمرا بك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م إ ذ ا السماء عيش تبارك اسم ربك ذي الجلال و ا ل إ ك ر ا م الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء أعيد شقت تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام, تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ولذلك نتيجه ا وحقت ت ب ا ر ل ان ك و مسلمه من اجل ا ل يكون مسلمه من ا ل ا مسلمه و َ ا ل لي ربي هو َ ا َ ح ُ ق ك ت ْ ت َ ب َ ا ر َ كسر َ ا ل مرام ُ بكذل َِ جلاليون َ اكرم ا ل ل ِ السماء وإن شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت و أ ل ق ت ما فيها وتخلت تبارك اسم ل ربك ذي الجلال والاكرام إ ك ر م والإكرام الجلال ذي 「雄姿を見せる」 や パーファクウフ何でも言えなサことです。 「明日も虚偽り كتابه